الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله أشهد اشهد ان محمد محمد رسول الله اشهد ان محمد محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح Hayya <se> <tok atmospheric> 'ala <unfor aller>